Infuadi lakukan ya haba bi aja al taqiyya, walaihiyallah yajma'na fi gaid al taqiyya, wnaa sali sawa fi masjid وانا اصلي سوا في مسجد الشيه جوي ساع العدن يشفي عيوه المعذب فر يضل الحسيني من يشوف تعجب يا درست الهواء يا درست الهواء واتروح عن الله وبرهان يا طيور السماء عابرا خور مكسر سلمي لي على حبايبي ملايين شاقل بيلهم شواع مفارق للوطن مفترن س على الويل مفترن س على الويل ملاك على طيره اذكر ان سال الهم يملق الخديره لا من على كل شاطي في رياض الحسين فل ظل قصاتي معدن ذكرياتي من على كل شاطي في رياض الحسين فل ظل قصاتي الهنى والسعادة علوه المعذب فريض الحسيني من يشوف تعجب جوي ساع العدن يشكي المعذب فريض الحسيني من يشوف اجمل تحيه والعين الله يجمعنا في عيد الضحيه من فؤادي يا حباب اجمل تحيه والعين الله يجمعنا في عيد الضحيه لا قلق من